دعاء من خافوا السلطان يقول اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم كل جار من فلان ابن فلان واحزابه من خلائقك اي يفرط علي احد منهم او يطغى عز جارك وجل ثناؤك ولا اله الا انت ويقول الله اكبر الله اعز من خلقه جميعا الله اعز مما اخاف واحذر اعوذ بالله الذي لا إله الا هو الممسك السماوات السبع ان يقعن على الارض الا باذنه من شر عبدك فلان وجنوده وأتباعه وأشياعه من الجن والإنس اللهم كل إجارا من شرهم جل ثناؤك وعز جارك وتبارك اسمك ولا إله غيرك يقول ذلك ثلاث مرات عائلة قائ العدو وذي السلطان يقول اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ويقول اللهم انت عضدي وانت نصيري بك اجول وبك اسور وبك اقاتل ويقول